آمين ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول فيقول ا انتم اضللتم عباد هؤلاء ام هم ضلوا السبيل قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا, وكانوا قَوْمًا بَغَى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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا, وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجعلناه, فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ انَّ يَوْمًا إِذًا خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقَ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ نُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلرَّحْمَنِ وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يَقُولُ يَا لَيْتَنِي يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي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 وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَطَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحدا كذلك لنثبت به فؤادك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلنا كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَلَا يَأْتُونَكَ بَمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ اِكَ شَرٌّ مَكَانَا أُلَائِكَ شَرٌّ مَكَانُوا وَأَطَلُّ سَبِيلَا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لمما كذب الرسل اغرقناهم وجعلناهم اغرقناهم وجعلناهم للناس آية وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَادٍ وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّصِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَطْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوءُ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتْمَرْ హిరుణక ఇల్ల హుజువన్ అహల్ల రీ బిరు క ఇల్ల హుజువన్ అల్లరి వాళ్ళు రసూల ఈ కలూ ఇల్ అన్నీ నౌల సవరుణ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلَا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَانَ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا انهم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا